من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين فهو ذا اعداؤك قد صرخوا وقد رفع مبغضوك رؤوسهم تامروا جميعا بقلب واحد وتعاهدوا عليك عهدا الليل يا اللهم ترافق علينا وارحمنا وجعلنا مستحقين لسماع إنجلك المقدس شري شريم إيه إيه إيه إيه من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان العازر الميت الذي أقامه من الأموات فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرسى تخدم أما العازر فكان أحد المتكئين معه فأخذت مريم منن منتي بنار دين خالص كثير السمن ودهنت قدمي يا يسوع ومسحت قدميه بشعرها فامتلا البيت من رائحه الطيب فقال أحد من تلاميذه وهواه يهوذا سمعان الاسخريوطي المزمع ان يسلمه لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائه دينار ويعطى للفقراء قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء بل لأنه كان صارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه فقال يسوع اتركوها إنها ليوم تكفيني قد حفظته لأن الفقراء معكم في كل إيه إيه إيه إيه وأما أنا فلست معكم في كل حين والمجد لله دائم